بوك تو ديفين ديسميت سيشي ستة وتسعون, ستة وتسعون. حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة Es ceļos, līdz ko zvana modinātājs. Inhad minannaum biju mūžarādi, anjaduk al munabī. Inhad minannaum, mūžarādi, anjaduk al munabī. Es jūtos nogurusi, līdz ko man jāsāk mācīties. Asīru mutāban biju mūžarādi, anjakūna, anjaduk al munabī. Asīru mutāban. مجرد ان يكون علي ان ادرس strādāt līdz ko man būs sešdesmit. ساتوقف عن العمل بمجرد ان اصير في ال60. ساتوقف Kad jūs piezvanīsiet? Meta ē ta tasil? Meē ē tasil. Līdzs, ko man būs acuirliss laika. Bi mū žeradidi enūs bijaāī lahavat un vi vakt. Mūžar red en jas paāī lahedā vakt. Viš piezvanīs, līdz ko viņam būs nedaudz laika. Saie tasil,hua? بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت <تصفيق> إلى متى سوف تشتغل متى سوف تشتغل استراداشو كامير وارايشو سوف طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك استراداشو كاميرفين بوشو فيسلا سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف طالما انني بصحه جيده لينج جولغولتا تا فيتا يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل فينيا لسا افيزي تا فيتا لاي غاتافوتو بدلا من ان تطبخ انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ Viņš sēž إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلاً من يذهب إلى البيت. Tik es zinu, viņš حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم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 Fainnu hu ātilā nilā mal. Es aizgulējos citādi es būtu bijusi laika. Lakadraha tālei jenoma, wailla, la kuntu hasabal mawājed. Lakadraha tālei jenoma, wailla, la kuntu hasabal mawājed. Es nokavēju autobusu citādi es būtu bijusi laika. لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد اسمي اعترضو برايزو سيلو سيتادي اسبوتو بيوسي لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد